تَمَنَّى مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اسْقُ مَا بَيْنَ عَيْدِيكَ وَمَا حِلْقَتُهُ يَا لَيْتَكُمْ تُرْحَمُونَ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 صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخشون فلا يستطيعون توقيه كلمه كهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِذَا رُدِّيَ يُنْشَرُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنَ الْمَرْقَدِ إِنْ هَذَا إِلَّا حَسْبٌ سُقْرٌ فَاعْتَرَضُوا اجئ تاس الى ربهم ينسون قالوا يا ويلنا من باتنا من قدنا هذا ما عند الرحمن خنق الموسن فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فَنَيَوْمَ لَا تُغْنِي عَنِ النَّاسِ شَيْءٌ وَلَا يُفْزَعُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ